بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْرِيَاءَةُ الْقُولَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقَّ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 وَسِّونَ إلَهِم بِالمَوَددَّتِ وَأَن أَنم بِمَا أخْفَييتُم وَمَا علْلَتُمْ وَمَيْ يعَهُ مِن كُم فَقَد ضَلَّ سَو السَّبين إَثقَفُوكُم يكُ لكُمْ عَعْدَ أَ وَيَبَ صُطُلَكُمْ أَد وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْسَلَتْهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَمْ تَنْفَعْكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 غدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم ربي ابي له لا استغفرا ما لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك البن واليك المصير رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي هِجْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَرْيَتِهِمْ مَثَلٌ حَسَنٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 وَأَخْرَجُونكم مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلّوهُمْ وَمَن يَتَوَلّهم فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ هَاجِرَاتٍ فامْتَحِنُوهُنَّ الله اعلم بايمانهم فان علنتموهم مؤمنات فلا ترجعون الى الكفار لا هن محل لهم ولا هم يحلون لهم واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنفقوا ان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 يبايعنك على الا يشركنا بالله شيئا يبايعنك على الا يشركنا بالله شيئا ولا يسرق ولا يزن ولا يقتلنا اولاده ولا يقتلنا اولاده ولا ياتيني ببهتان يفترينه بين ايدينا وارجلنا